وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خَفَتُمْ أَلَّا تُقَصِّطُوا فِي الْيَتَمَ فَأُكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ فَأُكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خفتم أَلَّا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَهُ فَكُلُوهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيضًا وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُهُمْ وارزقوهم فِيهَا واكسوهم وقولوا, وقولوا لَهُمْ قولا لَهُمْ وابتلوا لَمْ حتى وَابْتَلُوا بلغوا النكاح إِذَا بَلَغُوا منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه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 فإِن كُنَّ لِسَائِرَ فَوْقَ ثَنَتَيْنِ فَلَهُمْ مَثْلُ ثَمَّاتِ رَكْ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكْ فإن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس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 ما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من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 114. ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 115. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم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 فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالا ثم يتوبون من قريب وَأَنَّىٰ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار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 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ نَبِ فَاحِشَةً مُبَيِّنًا بِالْمَعْرُوفِ فإن فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا مِنْ زَوْجِكُمْ مَا كَانَ زَوْجُهُ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا فَلاَ تَأْخُذُوهُ مِنْ شَيْءٍ آتَاهُمُ اللهُ مِنْ كَلِمَةٍ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 119. كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرض عنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم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 وَأَنْتَ جَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ظَلُومًا غَلِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن وجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم إن بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فَمِمَّا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَكِحُوهُنَّ بِإِذنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ جُرَهُنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام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 سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من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 والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبهوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن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 والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخ ويكتمون ما هُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ الناس ولا, يؤمنون وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ومن يكون الشيطان له قرين وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم علماء ان الله لا يظلم مثقال ذره وإن حسنة ان الله لا يظلم وان تتك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدن وجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علىها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 فَمُصَعِّدُوا طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ أَلَمْ تَرَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضلالة يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَلِيَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ نَصِيرًا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 فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ مَلْكَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ فَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُنُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُنُودًا غَيْرَهَا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 ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم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 إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله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 قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله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 ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشتد تثبيتهم وإذ لآتيناهم من لدننا أجر عظيم ولا هديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين الله عليهم من النبيين من, النبيين من النبيين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 إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه وده يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القريه الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان 119. كيد الشيطان كان ضعيفا 110. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 111. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشيه وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لمن اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يدرككم الموت 129. وعينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تُصِيبُهُمْ حَسَرَةٌ يَقُولُونَ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُونَ مِنْ عندك قُلْ كل مِنْ عند اللَّهِ حديثا ما أصابك من حسرة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا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 والله اشد بأسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها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 الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم. لا يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فياتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلم تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فَإِن تَوَلَّو فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيَوْمٍ وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ أُجَابُوكُمْ حَتَّى إِذَا صَدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا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 فتحرير رقبه مؤمنه وإن كان من قوم بينكم وبينهم وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأروفسهم.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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّأُوهُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَوْفُوسِهِمْ قَالُوا فِي مَكُونِنَا قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَبْرَدِ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 120. إلا المستضافين من الرجال والنساء والولدان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 ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوه اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم طَائِفَةٌ طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، والياخذوا حذرهم وأسلحتهم. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَرَفَّنُونَ عَنِ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَذَابُ عَذَابًا مُهِينٌ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا وَلَا تينوا فِي ابتغاء الْقَوْمِ إِن تكونوا تَأْلَمُونَ فانهم يؤلمونك كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما اننا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 يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما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 وَمَن يُشَاقِقِ الرُّسُلَ مِن بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِلِهِ مَا تَوَلَّى وَلِلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَهُ إِن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 إِنَّ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَإِنَّ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ لَعَنَهُ اللَّهُ قال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا امرا انهم فلا يبدكن اذان الانعام ولا امرا خلق الله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 أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار.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 وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُ أَن تَعْدِلُ بَيْنَ نِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ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 وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم شهداء لله ولو على او الوالدين والاقربين إِيَّاكُن غنيّاً أَوْ فقيراً فَاللَّهُ أَوَّلَ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَاءَ تَعْدِلُ وَإِن تَلْوُ أَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً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 فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم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 وقولهم قلوبنا غنف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده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 لن يستنكف المسيح وإن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَسَوْفَ يُعَذَّبُونَه عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا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 وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين